بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم رب عزة الله التي أضيفت إليه قد أضيفت إلى خلقه فهل ذلك يقتضي الممثلة أم الاختلاف لا شك أن ذلك يقتضي عدم الممثلة عدم التنفيذ لأن ذات الرب لا يقضي كذوات المخلوقين فكانت الأشياء المحسوسة إذا أضيفت الكلمة إلى مستمعات مختلفة اختلفت الكافيات مع وجود المعنى المتوقع عليه كما ذكر من قبل من اسماء المتواطئه التي بينها قدر مشترك في الرهن ورود هذا القدر المشترك في معنى الرأس. في كلمة راس المال التجاري متوقع جدا وهو معنى راسيه هذا لا شك ان هناك معنى مشترك راس المال وراس الطريق من اول ورأس الدف الابره راس الانتاج لا شك ان هناك علاكه هنا الكيفيه متشابكه تماما وكل من يفهم كلمه اللغه العربيه او حتى غيرها من اللغات اذا اضيفت يعني لا يليه كلمة إلا مصنعك وخلفة لن تقتضي التشبيه ولن تقتضي التمثيل ومن هنا كان الزعم لأن ظاهر آيات السفاد وعالتها التمثيل والتشبيه باطل هذا القول غير صحيح لأن عندما نقول مرها على ظاهرها ليس ظاهرها هو التشبيه والتمثيل بل ظاهرها أنها تريد بجلال الله اعظم الى نباث الرب ليست كذاه المخلوقين ايضا الصفات الالهيه ليست صفه المخلوقين لان الكلام على صفات خارقه على كلامه بالذات يحتذف حذفه اتبع فيه مثاله والكلام على بعض الصفات كان كلاما على بعض الاخرى كلهم من لب واحد كما ان اثبات بعضها لم يقتضي تشبيها وتمثيل وافراد الباقي لاقتضي تشبيها وتمثيلا كما أن إثبات الجدارة والسطفاد هو إثبات وجود لا إثبات ذكري كما فات يقول ملوها صريحة فيه أي على رواليه كما أتد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل مختصر إلينا كالشمس في وقت الضمير وليس دون هذا هذا هو مصدر التلقي عن أهل, أهل السنة الكتاب والأحاديث الصحيحة سواء كانت في ذلك متواترة وهذا حكم وحكم القرآن في الثلوط ولذا من كذبه أو خالفه بعد صحة التواتر يكونوا كافرين وعيادوا الله وعيادوا الله او كما خط اخبار اخر وهو قصير المتواتر وهو ما ليس بمتواتر سواء كان رضيبا او عزيزا او مشهورا فيعني الا لم يرتمى عليه في كل طبقات الشعب جمع غفير ثمن والعاده اجت اتفاقهم على كلمه اخر لكن خبر الواحد اذا ورد من طريق صحيح لا زمن قوب به وهو حده بنفسه في العقيده دي وفي العمل وان كان الفرق بينه وبين القراني المتواتر ان من كذبه لا يكفر إلا إذا قال بصحبه يا رسول الله صلى الله فكذبه وأما قبل ذلك فالفرق في طريق الثلوط يجعل هناك شبهة في كون هذا المنكر لغمر الأحيان تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم انه مكذب الناقلين عندي مع كون تكذيب الناقلين صفات منكر وبدعه ضلاله ولكن لا تخرج صاحبها من الملة ومن هنا كان هناك فرق بين خبر الواحد وبين المتواتر والقران من جهه واحده فمكذب القران والمتواتر كافر ومكذب خبر الواحد ضال الطريقه هنا ليس معناها اننا نهمل الاخبار الاحاد فالطريقه ثابته بل يجب القول بها خصوصا الى ان لقتها الامه بالقبول كحديث البخاري ومسلم فنقل العدد الضابط عن مثله الى منتهى ولا يكون شاذا ولا مؤلا على اتصال او متصلا نقله فننظر العدد الطابق امنه ان العدد الطابق الى الى الى انتهاء من هذه الخدمه ولكن مش ده الراي نقول ده خبر الواحد اكثر كمان فبنقول ان هو اذا كان هذا الامر متلقى بالابوك عنه بطريق وسله فكل ما تلقى الامر قبول واجماع عليه فهذا يوجب العلم النظري يوجب العلم الناشئ عن النظر بخلاف العلم الضروري فإن العلم الضروري يحصل بغير نظر يحصل للإنسان غارما عنه كما حصل للناس مثلا غارما عنه عن العلم بولود مكة وعن ليس كل نفس الزرم مكة لكن هذا أمر ضروري نقول قلنا بولود أمريكا مثلا هذا علم ضروري الناشئ عن دوادر الأخضر لدنان مما يجدمون به ولا يجدون في أنفسهم حاجة إلى السؤال وممكن ان الضروري كافر ايضا علم نظري يضلل او يخرج فيه خلاف يوجد ضمن فان ان ما الاجتهاد له قيمه زي نقول ان اكو يعني عزب مش حديث احد اتفق العلماء في ثبوته موش متفق بالقبول موصول ما هواش مجمع على صحته حتى لو ان عاد من قال هذا الحديث ضعيف واخر قال هذا حديث صحيح لا يضلل احدهم والاخر لكن الذي يرد الحديث الثابتا المتفق بالقبول ان دعمه تهاي الامه لان الاجر انها مخالفة بدعتها او يقول هذا يجه ان ردّه لانه خالف ما نعتقد فهذا وهذا الباطل لذلك ذلك اذا حاول احد طرائفه ان تسفق له ولاء على صحته وهو كما ذكرنا متنقد القبول كاهل المسلم على المستدركات التي استدركها عليهم بعض العلماء كالدراقطني وغيره ممن يعني اخذ عليهم شيئا في وصفها فعدا ذلك من البخاري ومسلم فلا نزاع بين العلماء في صحته وبالتالي فهو متلقى بالقبول والذي يطعن فيه مطعون فلهذان يظل ذلك لان تلقي الامه لهذا الخبر بالقبول ليس فقط يوجب الظن بصحه الحديث اظن الراشد بل يوجب النظريه اي العلم نشا ما بلغ من نظر علم العلم المقصود به اليقين أريد ان اذكر اقول ان هذا هو مصدر التلقي الجداد والسنه الصحيحه واما كان منها متواتره لفظا او معنا او ما كان منها خبر احاد ولكن الفرق الذي فكرناه في الموقف من المخالف ولا يلزم ان الموقف المخالف يقتضي الاختلاف ان يكون هناك يعني تقليل من شأن قبر الواحد الصحيح الثابت بل كل الأحاديث في حسابتة يستدل بها في العقيدة والبدعة التي أحدثها المتأثرون من دعمهم أن الحادث الأحال لا يؤخذ بها في العقيدة لأن العقيدة لابد فيها من الأطفال اليقين أمر لا دليل عليه من حجاب ولا سلمه بل الادله على خلافه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعد اخطاءه وهو منتشر من بعده في الاقطار يؤلمون ما تدين لو ان ما كان منه من اعتقاد او من عمل الا كان تعليمهم اساسا للحديث وكان أسافاً نشرهم بهذا الدين على أمر الإيمان والتوحيد وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف حين يعلم النساء يرسل برسائله أو بدعاته من يعلم النساء أعظم أمرهم في الدين وهو الأثقاد والإيمان ما كان يتكلف أن يرسل جمعاً تمنع العادة اتفاقهم على الكذب حتى شرف التواتر ولكن كان يرسل أثقاد الأثبات خاب المقتدين من اصحابه الكرام وكلهم قد يرضى الله تعالى عنهم كمان كلهم اصحاء اصحاء فكان هذا من اوضح الادله على لزوم العمل. العلم العلم على ان العمل والعلم علم واحد ان العلم ذهب الى تقديم قرائن مؤكده والعمل بان العمل يكتفي بضمن حتى لولا شرعيه القواعد على اي حال نقول اننا نعثر اليك حديث صحيح بنقل العرض عن العرض المتصل اليه الى ائمه الحديث ثم تواترت الكتب عنهم بعد ذلك فذا يلزم ان يقول للحديث ان خان معيني مع في صحه الحديث وكذبا للرواه فان ضلل وان خان وكذبا للراوي ثم كلمه اشاء كما اروي عن بعض الاعضاء عندما روى له بعض الحديث الصحيح لو سمعته من يعني ولو سمعته من أبي هريرة ولو سمعته ولو سمعته من يعني يعني ولو ولو ولو ابي صلى الله الله عليه وسلم على هذا هذا لا شك فيه يعني واحد يعني علي هذا كانت عنه ذلك ದಶಕಾಲ الكفر الذي لا شك في كفر فإن العقيدة الباطلة عنده مقدمة حتى لو سمعها بس حرم رده هذا لا يصدر المسلم لا بد أن يكون المسلم على يقين تان بصدق كل ما أقور به مريض صلى الله عليه وسلم إجمالا وعجم على الالتزام بما قال به مريض صلى الله عليه وسلم أو يعتقاد لجوم ما جاء به مريض صلى الله عليه وسلم إجمالا وعجمالا قال انا ما اعتقادنا بما لم يطرف اعتقادنا ايمانا وتكليفا لما له فقط او له من اسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات جمال ونعوت جلال كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي بكره واراده من غير تخريج تخريجنا ذكر نوعين النوع الاول تخريج الالفاظ في المقال على المغازي بحيث بلفا وديها ومن غير تخريج الجبه عاليا اما النوع الاول تخريج الالفاظ يقول كما قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما اما تكليما من موسى وان لفظ جلاله منصوب على الظاهريه يقول وكلم الله موسى تكليما يبقى سيدنا موسى هو الذي كلمه الله اذ يعني ببدعه يا جدعان واشتق ببدعه في سياق الكلام موافقا لل بتاعته يقول شرارا بالنسبه للكلمه كما فعله بعض جمعيه المعتزله وقد اريد ذلك على ابي بكر بن حجاش فقال ابو بكر ما قال هذا الكشف ان هذا ان مكذب يعني حرفا موهما عليه متوافر على النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف فيه عنه كذلك قالوا لا حتى ولو كان في الضبط لان هذا روى متواترا هكذا هذا خطا وكل كلامه يكون عذبا على ذلك لا طريق مخطئا او لاحنا لاثما اذا كان هناك خطا او لحن وذحن فالمقال لا يحصل قراءه فهذا لا يثبت الاتفاق المسلمي وانما هنا الذم متعمد جاء على مراد القراء الطبيعه ولكنها لا تعدله فيحرفها لا اعني انها لم ترها كما فهذا ارتكاب حرف واحد في كلمه واحده في ضبط الايه كما يعني في اصلنا مثلا من يقول لمن يقول ان قل هو الله رب السموات والارض اقرا يا كفر فانا ان انا ايه هنسمعها فنقول الله اكبر ونقراها كده وقراها كده الشيطان وخرج من دينا كافر جدا وكذلك في قول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فكلمه قول هذه ينكرها فاياخذنا لماذا هو تاول تاويل ايه تاويل مخالف للمعلوم الديني بالضروبه تاويل مخالف للعلم الضروري الخاص لكل مسلم لان ما بين كفتي كتاب الله ما دخلش هو ايه الفرقان كلامه تكون بقى اجتهاده وتاويله وضره نفسه بقى ان هو بقى هيعدل على المسلمين عبر الاصول المسلمين فاهمين كل الكلام كويس هيجعله يعني يصل الى هذا التاويل المخالف لما هو قديم الضروره لا يعتد بكفر قائله ومعتقده ولا كذلك كلام موقف ما عيشه كل من قرأ هذا الا كاشف فما قال قرأته على الاعمش وقرا الاعمش على احمد بن وسام وقرا احمد بن وسام على ابي عبد الرحمن السلمي وقرأ عبد الرحمن السلمي وقرا ابي عبد الرحمن السلمي على علي بن ابي طالب وقرا علي ابن ابي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما وهو مجمع من عليه بين القراء الله على افتراش منظر جلال على الفعل. قال وروى ذلك المزدويه عن جبار بن عبد الله ابن عبد اي ابن اياس و روى ابن كثير ان بعض الموقنين قرأ على بعض المشايخ وتكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن البخناء كيف تصدق بتوليه تعالى ولما جاءه موسى الذين قاتنا و كلمه ربك لا استطيع ان تاويلها يعني يعني ان هذا لا يدخل في التخريفه ولا التاويل كما قال جهنم ابن صفوان لعله الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ايطال لو وجدت سبيل الى حقيها لحدثتها ولا ابجل ترتكم هذا مما يعني كفر عند جهده مثل هذا هذا يعني لو مع أتبوت... مع لا شك عن قال مثل ذلك لمن أن... يود يمسك ويعدل حداد... حداد المصحف على المصحف هذا عن عن فيه يعني أشياء فيه ಲಜಿ ದ اول الشيء على كما قال الحازم ان بعض اهل البداه اشتجوا عليه بان عندكم من يقول انا اقرا بحرف فلماذا تقتلوننا علينا اريد ان اقول بتحديد كتبنا فقال لهم الحازم ان لدينا ابونا البداجي الشن راضضه رئيس المسلمين لا القفار ولا عرفه او الكافر وهذا هو الصحيح ان من يعتقد تغيير القران حرز الاضافه أو, أو, او يعني او تبديلا للفضي فذلك ما قش. <تصفيق> ليس كل <تصفيق> الشيء راضيه <تصفيق> كمان ليس كل راضيه يقوم القراء اكثرهم فيما كتبوا يقولون هذا طول خطط عندما وهم عندما طبعوا المصاحف طبعوها على ما اطول اطول لكن هم عندهم تعظيم لمن يقول بتخفيف القراء يرونهم علماء المثال عنده مثال اجتهادية فهو يخطئون الكثير من يخطئ قائلها ولكن لا يمكن ولا شك أن هذا من ضلالته من الفضيع لكن الفرط الشعي الذي ظهر في حديث القرآن خارج من ذلك قال قال قال جامل سبوان لو لا تسويه لا إلا حتى ينحككتوها ولا أدلتوها التولى وله في ذلك ثلاث اليهود في تحريف الكلم محمد راضيه حيث قال الله تعالى لهم ودخلوا الباب السوددة وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حطة على مقاعدهم اللي حفون على أستاهم على مقاعدهم ودخلوا من يقولوا حطة ويحطوا عنا خطايا قالوا حطة ولياذب الله بالذنب مشاء اعوذ بالله من ذلك خالفوا ما امرهم الله به من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قبلوا فكان جزاؤهم ماذا ذكر الله تعالى ان يقول فبدل الذين ضلوا من القول غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا غضبا من السماء ما كان ذلك يسكون هو اصلا هو العبريه غريبه من اللغه العربيه في كثير من الالفاظ والحرفه هي اصلا هي موجوده عندهم فقالوا شنه هذه النون التي زادوها وقالوا حبه في شعر في شعر فالحبه في شعر او الحبه صار فيها للذات لذلك يقول الشركات ما أشبه اللامة التي أضافها الجهمية ومن وفقهم على التوى بالنون التي أضافها اليهود عليه على حطة لذلك هم شركاء في التحريف والتبديل لقل عرض الله بالتالي هذا التفسير لتفسير الطبري التو... الاتلاف التو... التو... هو اصلا على الكلام الذهنيه ولكن تسرب الى الشرق التي اخذوا بدعه بدعه الاشاعره ولا يزال شيء كثير من كتب التي درست ابناء المسلمين على طريقه الاشاعره ان ايات الصفات التو... ايات الصفات ومنها الرحمن وعلو الثوى ايات يوه مضاربه التشميل وان يجب تقريبها وان الاستدلال الاول فالتوارب عن التوارب هذا مولود في كتاب التنعى التعليفة العمليية للمدارس العملي وفي كثير من كتب التوحيد في الجامعات بعد ذلك وهناك بلا شك من العلماء الأزهر الأفاضل من يؤثرون ذلك ويقولون قبل ثلاث وهناك من اختلط عليه حال ما هو يقوله بالتخيير بين المنكبين ولكن كل هذا بلا شك يعني رايت في ان هذا ليس هناك فرق بين السنه والبدعه البدعه وكلام التفسير من منكثر استوى دعنا نقول لم ياتي عليه لا دليل من الكتاب ولا السنه ولا الطرق القديمه ان هذا النوع لا يجوز الانصاق اللي هو هو اول جهده انه يحققه ويوديه اكثر قول شأن شا فعل لكن افاروا فسبيروه سيروه كما, كما مضى قوله الله بالبهار تفاؤلكم خير من اولادكم ان لكم برااهت انا اقول ومن غير تعريف لمعانيها ده المعنى او النوع الثاني انواع التخريج والبين يكون كما فعل ابن سنانبه تعرضه كتوليد نفسه متعال بالغير ان اضافته جذريه في اضافه اي تلا هنا تلا اداف التشريع حقوق الملكيه لا تضركم والله نفسه اي غيره وقوله كتب كتب ربكم على نفسيه الرحمه على غيره الراي فيكون قول تعالى عنيس لا تعلم في نفسي ولا اعلم في نفسك اي ولا اعلم في غيرك فيكون قول تعالى واستعبد موسى واستعبدك نفسي اراد واستعبدك غيري هذا لا يقول عاقل فلولا يتوهم ولا يقول الا كافر وكتاويلهم وجهه وتعالى بالنفس بالنفس من جهود لمها كما تقدم يجب ان نغير هذا يكفي اياته على رقعا لان هو هو اصلا الناقل للمجلس وكان نفي نفسه عند المتاخرين غير معروف او غير مشهور عند المتقدمين من الجمعيه وهم الذين رفعوا نفس نفي الزه ولكن ان اثيرنا الاشاعره الذين اولو وجهه بالنفس وقالوا يا مقولي ربك اي ذا غدي تطوروا بالذات ذلك التاويل ده لا يقصر قائله النفس الاول يقول اما من اثبت النفس واول الوجه الوجه بذلك بذلك اول الوجه بالنفس فيقال له ان الله تعالى قد قال وابق وجه ربك جل الله وكرامه فذكر الوجه مرفوعا من الفاعليه ولفظ رب مجرورا بالاضافه وذكر دو مرفوعا للتبعيه مع الوجه يعني يراد الكلمه واده باقي ربكك رص اليه ورص ليه ثاني لي دول القولين ذو الجلال ذو صفات نعت دلوقتي دلوقتي الوجه ذو الجلال ده اهو لو كان وجهه ذات لكانت افتراء واته قوالد رب جليل جل وعلا كان نبي البنيان نبي الواو كما قرت على ترى اسم ربك ذو الجلال والاكرام اذا المقصود الرب بيبقى في خاطر فخفضه لما كان كانت صفه للرب ولما كانت القراءه في الايه الاولى بالرفع جماعا جماعا وموافق للمصحف تبين ان الوجه والصفه بالذات ليس الوثائق ما هو ده الاغلبيه هنا هو الونيس ده هو ده المصدر الذهني كما قال المصحف غير موجود الاتصال بينه وبين الذهن اما في الخارج فهناك ذات موصوفه يقول ولما راى اخرون منهم فساده تاويله بالذات الى او الغير لجؤ الى الطاووس الى طاووس المجالس فعدل عدل الى ان تاويله به الى ان تاويله به اولى وانما انه كما يقال واجب الكلام وواجب الدار وواجب الثواب وواجه الله يعني ذاته وكانه يتكلم الكذبه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل كذبه ثم نكسوا على أرغوصهم فوقعوا في مقر منهم فيقار لهم أليس الثوب والدار والكلام واخلقات كلها قد شبهتم وجه ضيط على جداد فأين افتكائك والخلاص ولا تحين المناص فذلكم غنكم الذي غننتم بربيكم أرداكم فأصبحتم من خاسين قضية المجازز هنا شدة بخين جدا ولا شك أن المجاز في الإثماء والصفات الوالدة الساعدة باطل باطل وليس ذلك للمطوال المجاز مطلقا بل الحقيقه ان الخلاف بين مثبتي المجاز وبين منكريه بالكليه في اللغه في عمومها كشكل مساريه او ما ينكره في القران خصوصا دون اللغه كما رجع دكتور الشفجي رحمه الله ناقلين الحقيقه ان الخلاف في ذلك خلاف رضيه و ان ابا اللغه لا يعني لا شك مضمنه لما يسميه علماء الدلاله المجاز وان سماه من ينظر الى المجاز ان ذلك هو ظاهر الكلام ويابق تقسيم اصلا لكن لا نزاع ان المقصود هو ما فهمه الجميع على المعنى الذي يسميه الذين المجازيين بمعنى اننا اوله اوله تبارك تعالى مم. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تمدها كل البسط مثلا مم. هذا في القران في القران كان نزاع بين العلماء والمفسرين بين مثبت المتجزم ومنكري ان المعنى المقصود لا تقيد ولا تمد وانه ليس حظرا ولا نهيا عنه ان يرضى الرجال ان يدم في عنقه ولا ان يفرد كف و والل... الذي يشك في جميع يقول هذا ليس هو الضابط الظالم في, في هذا السياق بقرينه السياق ان المقصود هو التقدير والتقليل وبعد ما نعرف تستعمل البسط اليد <تصفيق> في كلمات تشير للتخفيف الاسراف وتستعمل <تصفيق> غل اليد <على> <تصفيق> الامر <جدا> في الايه للتقدير ويقول <تصفيق> مع القرينه قرينه فوي من كلامه والاخرون يقول الاستعمال الاغلب في ذلك في كلمه اليد في كلمه بسط اليد هو في شر يعني عارف. فرد الكف ببطن و... الكف واستمالوها لابد لابد للقرينه بمعنى لابد من قرينه في معنى التغرير او لابد من في في فيه من قرينه فهذا الامر كما كما مش مختلف في فهم المعنى وله انخلاف في تسميه هذا مجازا او لا يسمى مجازا ومجاز في حقيقه الاشراق بمعنى اشب كنقول لغزه حقيقيه لكن واضح انه قد يكون فعلا لانه كما يظهر في القانون المدني يقول انه لا بد حتى يحمل على المعنى الذي من اربعه شروط ان يكون المعنى المرجوح هو التويد وجود التاويل الصحيح ان يكون مستعملا في لغه العرب وان يدل عليه دليل وان يستمد الدليل المعارض وان هذا اذا كان في شصوص الكتاب او في قول الاعتقاد فلابد ان يكون الدليل من كتاب السننه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام ظاهر الكفر او كان كلامه كلاما ليس ظاهرا والكفره المناسب تعالى لا بد ان يريده ومثل هذا يعني به انتشر الاقوال ولا يكون هناك خلاف في المساله و يعني حجج من انكر مجزلا مطلقا فيها نظر فانهم يقولون ان المجزل لا يوجد تجريبه واما الحقيقه فلا يوجد تجريبها وقلنا ورود مدارس القراء لا دنا مجزل التجريب وليس كذلك فان المجزل لا يوجد تجريبه مطلقا وانما كان تقول مثلا رايت اسدا فاستدرجك الرجل فياقول لك القائل لم ترى اسدا فيكون انا انا انا ارى اسد الحيوان انما قصدته كذا وكذا الخلاذا ليس تجري لا ليس تجري الا على المعنى الاخر بلا طريق يعني بيقولوا لم ترى ابدا مطلقا هو خطئ ان راى ابدا رجلا شجاع وذلك ما يقولوش لم ترى ابدا لم ترى رجا انما لم ترى ابدا الحيوان فلا بد من التقييد في خطئ عند التمييز لذلك لا يدوث لك جواز التجديد مطمئاً هكذا فالصحيث يدي المسألة لو قلت لك في نفس الآية أنت لا يعني لم تنهى عن وسط اليد لو قلنا لا بل نهيط عن وسط اليد أي وسط اليد هذا الذي نهيط عنه التجديد وأي يعني غل يده إلى الغنط هذا الذي نهيط عنه التغطير فلو قال الإنسان رأى آخر قد رأى بذلك قال لم تنهى عن ذلك يقول لم ينهى عنه لماذا يقصد لم ينهى عن الربط ولكن نهى عن غل اليد الذي يوثق واما في امر قد يتوهم البعض انه رصفات وليس كذلك فهو ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرويه والعمل الرويه لعبد الله بن ادم قالت له فلان تعذر تماما مشان لما بتكلم تنطبق عليه تماما التاويل الايه الصحيح فسنوز التاويل كلها موجوده بيه وهو ليس يعني قد يتوحد بعض لو انه مستني على ما اتفق ان الله كنوز تمام تعذر لا تستسلم لا يسقط على يديه والله عذر الله بين ما المقصود وهو ان هذا المبدأ في مجاله حال في المضاف والمضاف وان ما اردته بمعنى ما اردت عقيدوله هذا يجب قبوله دون نزاع ولا يقال هذا سخيف من باب السفاه التي يجب ان تبرك كما جاء نعم ان الله كما جاء بدليليها فانها جاءت مصروفه عن ما قد اثرها من ضعف لولا ان يذمع اخرها من اثبات المرض او الاستعاذان ان الله لا يطعم او الاستقاء فان الله لا يطعم والله عز وجل لا يشرب والله سبحانه وتعالى لا يمرض هل توجد ونقول ذلك صراحه وانما مرضت بعد مرض عبد الله تولنا هذا من باب الاضافه كما ذكرنا ترد حق المضاف وذو كان وخل قد له الملك انما قد له فتان جلل الملك والحزم ولذلك المقصود ما عليه الترغيب في زياره البيت العبد المريض وانه يرجو فواج ذلك عند الله وان ان عاده لابو جادري لله سبحانه وتعالى من عندك في عله فقال هذا كذلك لذلك نقول ان المجاز قيمه اثبته اهل اللغه من الاسماء والصفات كما ورد ಮಾ والذي يخرج في سنه 100 انما المجال الاولي هو تقتضي ان لا يمكن لاحد ان يبتكر صوره بلديه جديده وهذا قول العرب لا بد ان تكون قد استخدمتها ولا يزال الشعراء القد والمتحدثون يتحدثون عن صوره التشبيه والاستعاره الماديه والمجازيه وغيرها ولا يرتبطون فقط بما كان العرب الاول يتقدمونه بل يتفون بالمناسبه ويقفون بالادله القرائيه على نقطتين مع ان الصور البديعيه لم تكن كلها قد احداثت تعبيرا قديمه في الثقافه العربيه ذلك الذي ارى يعني القول بصحتك في صحه ورود المجاز والكنايه كما كاتبنا لاكن في اضاهر الصفات التي نتناولها لا صف لا المجاز ولا الدعوه التاويل لعدم اتفاق شيء وما السوفه في الشروط تبين لنا بالدليل في كتابه الناص ಹೋಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ بطولا عن ان يثبت الله عز وجل بالاحاديث الصحيحه لا الصدق فيه تاويل تاويل وصافي المنظور الظاهري لمن اربطوه به في تنامي ولا الصدق فيه مجاز ولا نحتاج في ما في ذلك الى انكار الجذر الكلي او انكار في القران فقط فقط وانما نحتاج الى اثبات عدم توافر شروط المجاز وصحه الادله الداله على احتمال الخلاء المعنوي لأ الاتماع ده بسال بسالة رد بيها راشد بسالة لكن هو الانسيرة اللي رد عليها الانسيرة المشهورة اللي هي هو اسأل القرية التي يكون هنا فيها فهو طبعا الجمهور اللي هو اسأل القرية طبعا حوف ان هو اسأل ايه؟ قال القرفي بيقول لا ده العرب بتتعب من كلمه القريه في ال بي دي او بنستعملها في كلمه الاخر فمحدش يقدر يقول ان ده الحقيقه وده ليه ولما جه الاثنين موجودين لا شك ان ان انا ان انا بنقول لا ده في معاني بتستعمل اغلب من, من قصص في معاني اغلب منها في معاني اخرى فده يعني عشان كلمه اختلاف في لفظ ان هو مش هيزومين مجاز بس هيقرب المعنى بس مفيش نداء ان كلمه القريه معناها ايه اه ده ماشي هو بيسموه مجاز بيقول لك لا دي حدود الكلام وظاهره والتاني سموه مجاز وكيف ما استمشينا مش بتسمي الامام <تصفيق> احمد لما قال في قوله تبارك تعالى انما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ورامه الى مريم قال كان انثى بكر ولم يكن انثى كون وقال هذا مجاز هو مش قصده مجاز الاصطلاحي ده مش ده احنا <تصفيق> لكن قال المقصود هذا جائز في اللغه ان يقال هو كلمه لانه كان بك الكلب وهو ده يعبر عنه في الاصطلاح بالمجاز وفي الحقيقه اللي مثل هذا كما ذكرت مجرد استنلف في المضارع في التسميه في الاصطلاح ولا مشاهد للصلاح إذا كان المعنى هنا فقرنا ليه وبالتالي هنا مجيش اختلاف مع شركة المجميع في تنكاري المجاز فيما يقوله المتأثرون يعني في تأويل السفاد لا نزاع في ان هذه تقيه ولكن الكلام على ان اللغه والقران فيهم هذا الاستهال ولا لا ان علماء يبقى ان استعمال الكلمه في معنى غالب ومشهور ولو جرد على القراء لكان هو هذا هو المقصود وانها قد تستعمل في المعنى الاقل استعمالا بطريقه فهذا امر لا تفرق فيه احد فالقران كده وان السنه فيها كذلك وان اللغه العربيه كذلك الله اعلم لكن هو المجاز ذئب في الضرره الذي توافق به صار طاغوتا لانه صار في ميدان تحريف الايه النصوص والى نفس صفات الله عز وجل الثابته والتي ما تكلم في تفسير تاويلها بما تكلم به المفسرون ابدا ولذلك لا يمكن ان لا يمكن لنا ان نقبل مثل هذا الكلام اللي هو ادعاء المجاز في اقوال او في ايات فرد واحد يقول وكما اول اليد بالنعمه فاستشهده بقول العرب الارض لك يد عندي اي نعمه فعلى هذا التاويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمه باء فلن يثبت لله الا نعمتين نتين او نقول يد القدره ديها بالضبط والله هذا ليس توج قدرتين فلو قدره شامله لكل دي المقدورات انفع ربنا له قدرتان يعني هذا مثال لايه بان هو المثال ده كده ان الدليل بتاعهم متسلك المعارض طب حضرتك مفيش دليل خلينا ندور على الاربع شروط في التحويل هنا كده قول ادي كل مستخرج لقطه العقرب ده موجود ان اليرب مستخرج معنا النعمه اه نعم دي التاكيد ان هي مستعمله طب ان يدل على اي دليل ايه هو الدليل اللي عندهم دليل غير نمادي ندور ندور له على دليل غير عقلي طب حضرتك دليل غير عقلي يعني قصدي اقصد يعني ان هو مخالف للعقل الاساسي لان ولك ايه دليل اخر ان لو اثبتنا الجريمه ليزال تعرف اننا الا, إلا جاني ولو اثبتنا الجريمه لا شبّهنا الله بالخطا وهذا بما هذا الله يقصد التشبيه فاجب تاويل ومن <cin stereotype> <سؤال> هذا دليل دليل عقلي فعلا مش مش مش مش موافق العقل الصحيح عند التامل بل كما ذكرنا <سؤال> ان يد هنا دليل الى الله ولا ترجع الى البشر يعني يد لما تخرج على البشر كل يد للانسان هي دي الجارحه اللي هي جزء من الانسان لكن لو وضفت الى الله يبقى تقتضي المخالفه ولا ولا المماثله مع, مع... مع... مع وضوء معنا اليد اليد دي نحوه والذي الكيفية مجهولة ولذلك نولا ما قالوش اليد دي من أجزاء الله وإنما قالوا ايه من صفات الله قال يدها صفتين ما قالوا صفتين صفة صفة اليد وليس أنه مجوز من أجزاء لأنه لما وضيفت إلى الله قال الله أنها لا تشبه يد المخلوق ليس بأنها تشبه يد المخلوق ده لغة وعطلة جاء ما قلنا في ديمة لي رأس لو أنت قلت لي يد الباب وياد السك ويابد انسان ويابد حوادث لما تقول هذه الاشياء هل ترى لما تضغطها ان يبقى الى الشكل او لا كده تمام ما بيبقاش يبقى ا او لو اولى وأولى اذا كنت نقول لا تختلف عن ذلك تكون وتختلف عن كل يد رخيقه او جسد هي جزء من رجل انسان لذلك فنحن نشعرنا ان نقول بديل عن يبقى بديل متقدم ثانياً الدليل مثلاً من المعارض المعارض قال له هنا إنه هو لو كان يد لو سلمنا لده ببعاد المعنى طيب ازدائه يا ده قدرة ده نحن تانا نحن تانا والدليل ده غير ثالث من هذين المعارض وبعدين ده إذا كان في الكتاب والسنة هل لو الصلاة يبين علشان أن تقولوا بإذن ده التشديه والتشديه كف طب إذا قلت لهم المسول صلى الله عليه وسلم إزدائه تكلم بكلام فريق والكف ويسيب بذلك كسه و نظريته ربنا يقول عنه ربنا وكذابه مبين يا نبي من وحي الحبيب بتقولوا ان نبي من وحي الباطل بل بل اشد نقول يا نبي من وحي الكفر وادعوا بالله وربنا لا يوجد دليل لنا في حرف واحد في كتاب او سنه ان هذا هو وك ان هذا طريقه تشويه للنصوص من ظاهره استحيل ده مستحيل ده اذا كان وارس مسائل العمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الالتزام فلم تترك ذلك الالتزام بمثاله يقصر لا والله انتم تزعمون ده مسائل الاس الاعتقاد اعظم مسائل التاريخ انا اقول هذا الكلام لان ان مفيش حاجه دبست بيها الا انها مستعمله في الوقت ده في العرب ده والشروط غير وارده لا ده الكلام ده طبقه على كل ما يقال عنه وهو جاز يعني لو ان في مساله عمليه ولا انا في الصوم ولا في الذك ولا في البيوع واحد قال الحديث ناخذه على ظاهره وواحد ثاني قال لا نوكله ونقول هذا مجادعه اطبق عليه الشروط بسم الله ولا يعني ولو ما توفش الشروط دي يبقى لازم احمد اديف عليه على بنيته ولذلك ما ينفعش ان انا ده قاعده كليه في مينيين. ليس في باب الاستفاده يتاكد هذا الدليل بالشط الرابع الشط الرابع اللي هو لابد ان يكون ده دائما يكون الصم الفاضل يكون من غيره لانه لا يمكن ان نتكلم الله او عز وجل او الرسول ثم بالكلام هو بشر وانا اترككم على ذلك بتاكيد بمعنى انه لابد ان يكون اديف نقليا ولا يكفي ان ادله الشهاده العقليه كده تقوم فهذا الامر قاعده في فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما لابد ان نقولها على ما على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلافه على خلافه ولو ورد الدليل وقلنا مثل ما قلنا في مرضته ان تعذن وظل عرش الله فسترون في ظلي وما لا ظل الا ظلي قلنا في الظل وما معناه ليه للعرش والروايه ورد ذلك الصريحه اما ما لم يرد ذلك فهذا لا يمكن لي ان ان نقول وبذلك يقول هنا اما طبعا بقى نمثلا هل ورد في القران بقى كفائلا لاستعمال معنى اليد بمعنى القدره اه ورد اه ورد ورد في معنى القدره في قول الله عز وجل ايدي ابراهيم واتقى وياقوب قول الايد والارصاد وللقوه بطاقه الذرف عندهم قوه بطاقه الله مش تمام ربنا لو ذكر ان هو عنده ايدي فده هو ايه هو المعنى الذي يمدح بك قريمة التعامل تدل على هذا وكما تسترى في السنة في دماء الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا في وصف البشر طبعا وصف في وصف البشر أن قولي الأيدي والأبصار قولي الأيدي قوة في طاعة الله والبصار في دين الله عبد الله وهذا هو المعنى الذي يمدح للإنسان وإلا قولي الأيدي وهي الإنسان والابطار اللي هي الايدين اللي, اللي موجوده عند كل ما كان يمدكم هو رد ايه رد اخر اما ما نذكر في قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بايد وانا لمفرون وقد اخترت نعبده وحده بقوه فهذا ليس من اليد الذي وجعي هي ايدي واضيفك وحفذه ال المنقوطه للترمين لا ده ايد مصدر هنا وهي مناسبة لهذا المعنى فالايد الايد هو القوة ومنه يقال أي دا ايده دا ايدا وايدا ده مصدر وليس جرم ايدا ولذلك اجتماعناها بايد اي بقوة الايد ده ايه هذه المصدر الكل ما يجب على فعلها من القوامي تحتها بالهمزة ثم ياء ثم دائش الايد ولدائك تلاقي الهامزة موجودة في كل فصائد المساء اي يده اي و اي يده معانا كده, كده؟ ما تختفيش اصلا اما كلمة يد فهذا ما احنا تحت كانت ايه ياء وداء ولدائك لو تقول اي دي اللي يا جامع يد بدور عليها في, في مال واصلاها ياء داء ياء عند البعض او يد ياء مططط في مططط صلا ان احنا عن المشأة الماء عن اصل كل ما ياء داء وحد فا الكلمه يد بتختلف عن كلمه ايه اي وايه اللي اشترك اللفظ ده من التشبوه بقى ليه من اليمين اللي اشترك المفظ من كتير مشاراه الكلمه هي نمع على تاني معنا معنا قال والله تعالى يقول الم ترى ان في الرد عليهم ما ذا في مداريهم غير كلام المعارض وان بيد القوه او يد النعمه الم ترى ان الله تقرا يقول الله تعالى يقول الم ترى ان الله خلق لكم ما في السماوات وما في الارض واشفا غريبا منعه ظاهره ضوابطك يبقى نعم ربنا مش كتير نعم متعدده ويقول الله تعالى لما خلقت بيدي اراد بني امري فاي فضيله في الاله على غير جهه التاويل وهل من احد سم يخرقه الله بنعمته ويكون قوله تعالى وضرب جميعهم قرضته يوم القيامه واستراوات مطويات بيمينه اي قرض مطويه بنعمته هل يقول ذلك عاد معظم يؤول يمين هنا بالقوه وان كان برضو تقديم باطل لا دليل عملي على قضاء دونهم بقوته تشهدوا بقوله تعالى تعالى وكما أريناها بأي اي بقوه فيقال له أليس كل مخلوق خلقه الله بقوه فعلى هذا ما عندنا معنى قوله تعالى عز وجل ما, ما, ما. من شيء إلا وخلقت بيدي بقوته على قوله ما يفضل ان انا مع لقيت كل من وما خلق الله بقوه وما معنى قوله تعالى للملائكه لا اجعل صالحه ضريتي بل خلقت بيدي كما قلت له كن فكان فهل يخلق الملائكه بقوته اي فضل لي مطري ادم عليهم ان لم يكن خلقهم بيدي التي هي صفة نبيوني بعلم ان كنتم فطر هو لم يذكر الجواب على هذا فهو في استثناء بانها بايه كما ذكرنا هذا ليس تاويلا للاحباب بل تعبثا غير بل هو كما ذكرنا اجتماع بنيت بقوه الله وحده كما ذكرت كل وقت ايوه ده اشتراك اشتراك لفظي فقط قل وكان دعوى الاستواء قبل التيلات اخذوا بقيت المذهول مروين على خلاف وجه وضرون ترى الافضل المصريين قد استوى مشرع على العراقي راي سيج وادام النقاش فعدلوا عن اكثر من 1000 1000 دليل الى التنزيه نقيل هو نقول كان في دليل وفعلا تم له اكثر من 1000 دليل قلنا 13 نقطة تحت كل نوع منهم نقط العشرات القديمة او بعضها قد يصل الى قروب مئه دليل يقول عدل عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت يلتوا إلى بعض العلود في المغير العرب ونصراني أصليك على جنة الثالثة ولا على لغة العرب قد تفق أهل الأخواء يفصلون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه مع إن كان عامة أهل اللغة بذلك وأن الاتواء لا يكون بمعنى الاتفيلاء بوجه من رجوه بك وقد سكر من الأعرابي وهو إماما لللغة بزمانه فقال العرب لا تقول للرجل اتولى على الشيء حتى يكون له فيه مضام فأيوه ما غلب إلى اتولى الله سبحانه وتعالى ذا مغاربا وقد قصر الثلاث للدواء بعدة معاني بحسب أداة أداةه المقتردة في بك يعني استوى إلى بمعنى قصد استوى على بمعنى اتفع وصعب وعلى واستوى بمعنى اتمر مدهب منت قوته وقوته كما قال ولما بلغ أشده واشتوى اتقن الحكم وعلم فهذا كله حسب الاداء وبحسب تجديده من الاداء ولم يذكر احد منهم انه ياتي بمعنى الاكتلاء حتى تنحل ذلك اهل الهوى والبدع لا باشتقاق صريح ولا كبير بل بالتباضخ واختلطت الالف واختلط الموثر قد بسط القوم تقارير بذلك ان خيم اتمم الجزئيه في كتاب الصواعق صراحه المجتمع الجنيه المؤقته وبين بطانه من 49 وجها في ذلك هو طبعا بالتاكيد ان كتب المتقدمين فعلا قاريه من ذكر الى ان عانى الكتوي ولكن كتب المتاخرين لما دخلت العقيده الجاميه وسط الاشعريه وردت الاشاعره ان هو ايمان في الفقه او الطلوه نحو ذلك اختام كنظر ولذلك ابتدى في كتب المتاخرين من اللغويين الف ك و الف توق على ايه الاقتلاء ودنا بهذا البيت اي انه بيته الاكثر مشهوره قد استوى بالشعارات وي... من غير سيت ما دام المباراه ولكن الحقيقه ان المتقدمون انكروا ذلك التقدمنا في لعبه اللغه لم يذكروا لم يذكروا الاستواء ان لم يصور الجيلان لما و لو يعني شبذا ذلك فلعته فلا دليل يصرف ان وهيشود التاويل غير ايه غير موجوده انا عشان اشرحه عن معناه لماذا لا نصدق على لابد من دليل عين اي دليل اي فانكم دليل بقى سخيف تكرار غزال انه لاستئاله او قصر بالعلوم لا فضا اما ان يكون جزء خارج العرش دي داخل العرش انه ساوي له ولكن هذا كان هذا كان من الكلام الباطل الذي لا شك فيه انه كيف الحيوان ها وجعله يعني جوهر الاستواء جسم علجتنا وبالتالي وقع في هذا التشبيه ثم قرر منه النبي الى التاويل فقيل الاوائل باطل لان نحن نؤمن باستواء يليق بجلاله كل كما اولوا احاديث النزول الى سماء الدنيا بانه ينزل امره ويقال لهم اليس امر امر الله تعالى لدينا في كل وقت وحين فان فلماذا خصصوا بذلك وماذا استغروا بذلك وماذا استغروا بذلك ಪಕ್ಕ ನಾನ್ ಜಿಮಾ ಕೂಡ ಯಾಕೂ وده طبعا موجود في كثير من كلام المتأخذين حتى مكسرين وذكر القرطبي يعني ذلك وغيره الحقيقة أنه ده النزول ده هم ذكروا فيه حديثا هو نزول ملك ولكن هذا لا يمفي نزول الرب بل نزول الرب يكون معه نزول ملائفة ولا يزح أن تؤوى الأحاول الصحيحة الصريحة الصحيح الصحيح على نزول ملائفة في هذا لأن في الأحاول الصحيحة يقولوا الصحيح الرب عز وجل لا أسألوا عن عبادي ده مش ممكن يكون الملك هو الذي يقوله لا لأنه لو كان انه الذي يقول هذا الذي يطاجرني في اخر له ناقل عن كلام الله ان الله يقول ذلك كما لا, لا معنى لفوله ان اذكر عبادي غير اذكر اي ما اشاء والله لا يغفل وذاك نزول ملك كان حسبه بذلك كما ذكر في الحديث لا ينفي نزول رب تبارك وتعالى ان تقول قال اخرون انزلوا ملك الجمر فليس بالنزول عليه تعالى مجازا فيقال له هل يدوس على الله تعالى هل يرسل من يستعير هويته وهل يمكن الملك أن يقول لا أسأل عن عبادي غيري أن ذا الذي يفكرني في الوحصية أن ذا الذي يتغفرني في أغفر الله فالقصر في غارة المريكة صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ملك بأمر الله ويقول إن الله تعالى يقول لهم كذا أو أمرني أن أقول لكم كذا حتى جاء برض مجمر يوهم بزعمكم ربوبية الملك فقال غننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورمنا السور وكنتم قوضاً كما أعلن مجيء بفصل قضاء بالمجاز فقالوا يعجي بأمره قد يكون pigs 60 هل ينظرون إلا أن تأثرهم ملائكة إلا أن تأآ SKW 爸 يأتي هم لربك فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فقالواugen مجاز الحج التقدير يأتي بأمر الله وفيقال لهم أليف قد اطبخ ذلك هذا إبيوار أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته المسلم وأنه يجيء حقيقته ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة وقد فصل تعالى ذلك الأخذكا ونوعه تنميعا ينتمع معه الحمل على المجال فذكر تعالى في آية البقرة مجيء هو مجيء الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغنان والملائكة في آية البقرة مجيء مجيء وكذا في آية الفجر وجاء ربك والمالك صفر صفر وذكر في النحل مجيء ملائكته علي امره قال ان ينظرون الا ان تاتيه الملائكه او ياتي ربك وذكر في ايه الانهام ايتيانه واتيان ملائكته واتيان بعض اياته التي جلت قال ينظرون الا ايات ايات يا ربك او ياتي بعض لا ان ينظرون الا ان تاتيه الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض هذه صوته عائد فهذا دليل على التحريق بين مليك الرب الثاني وبين الكريم الملائكه وبين الشمس امر الذي بعض آياته, اياته ثم يقال من الذي يخصك ان امره يوم القيامه اليس امره اتيم في كل وقت ترزينا بين استواء الارض وتدبير امور خلقه في كل لحظه في كل ناخذ الملاحظه يساله مجلس ثرواته الارض كل يوم بغيشه وتاولوا النظر الى الله عز وجل جدار الاخره بالانتظار قالوا إنما قوله انظرونا نقتلت عينه لكم هذا دي دليل يثبت أن انظرونا تستمع المعنى ليه في الانتظار فقال لهم أليس إذا كان المعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداء من غير إلى يعني انظرونا يعني انتظرونا قال انظرونا كما في قوله انظرونا ألا يوضح الله تعالى النظر إلى الروح التي فيها الأبصار ويعديه بإله الذي تفيد المعاينة وبصر عند جميع أهل الروح والان تبقى اعلم بالله قرونهم واذا الناضره الى ربنا اولا يفسرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤيه الجليه عيانا بالالفاظ في اكثر من 50 حديثا صحيحا حتى شبه تلك الرؤيه, الرؤية الشمس صقر لا تظهره صحا تشبيها للرؤيه لا للرئي بالمرئيه ان هذا الاستعاره يؤمنون بذلك تشبيها للرؤيه بالروح لن يدى الطرح لنبه ذلك ويحدثون به من بعدهم من التابعين ويأخله التابعون إلى من بعدهم أهل مجرى فنحن أخذنا دينما عن حملة الشريعة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم عن من أخذتم حديث لا يدان لأحد بقتالهم من إباد لا يدان, لأحد لا, يدان لا, يدان لا يدان لا احد بقدرينه الى قدره الله الظاهر انه مثل ما والله واعد ها ها لا يدان لا كلمه بمعنى لا يداني لي بتبعه الى قدره الله بتستعمل في هذا النص فهذا احنا قلنا اثبتنا تحكد الابتعمال ده ولكن كما دخلنا ايه الابرة مش في الابتعمال اللغة يحقق الابرة في حيثاء باقي الشروط فهذا ده فيها جدار يريد ان ينقض نضبط ارادة للجدار عن كناية عن خدمة مش خدمة عن ما هو شيء فلس هو صحيح اثبت ان ده كناية فعلا وان نسبة ارادة الى هذه الاشياء لايس فيها اثبت ارادة انما المقصود بها يوشق ان يقض حزب التحرير حزب منحرف منحرف في طوائله اعتقاد كثير جدا ينكر الحديث الصحيح فيقول بالتأويل التأويل الذي لا يتفضل عن خرافاته العمليه قال النبي صلى الله عليه وسلم مخروفا بسن اصاب و ان الله يريك قال الماجري هذا مجال التجاره لان تطور بعض الروايات في صفات الحيوان الذي له طبائع تميل الى شيء لا تستطيعه الانسان في المشاكل التي تستطيعه الله تعالى هو اقضى عبادك لكن جرت عدتنا لتقريب الرواح الطيبة مننا السؤال ذلك في الصوم لتقريب من الله هذا الكلام منكر وتأويل باطل وهذا الأمر الذي تطرر بعض الرؤية من أعباد الحيوان هذا الذي يعرفه عن الحيوان أما نحن فنقول أن الله طيب ويأبر الله طيبة وأن من صفاته عز وجل أنه أن أعطالوك فمساء أطيب وعنده أعطال محمد وهذا المعنى مفهول من غير أنويره من غير تأزيل دلاً على المعنى. هل يتصف ربنا بصفة البركة؟ البركة الخير الكفير. الله عز بلا تبارك. أي كفر الخير. كفر الخير منه سبحانه وتعالى. حديث أيوب بلا وعزتك ولكن غير عن بركتي؟ لا غيري عن بركته؟ لا المخصوب بها هنا بركة مفهولة. لن يصبح البركة من الله. وعظر يجعل البركة في المعنى. فأجعل سبحانه وتعالى الخير الكثير في ما شاء من خلقه لا غنى لي عن بركتك هو يتبرك بما أداه من عند الله سبحانه وتعالى من الخراش الذي مؤمنه وأما الصبر فنعبر والله عز وجل هو الصبور سبحانه وتعالى لا أحد أصبر على أدى أن أقول أعلى الله لو جاءت من الصباح لا أقول أنا أصبر هل هناك حجم ونفق من الأرض في زمان الأيام مع أن الله خاضر على أكامه وإذا أراد شأنه أن أقول أو أكون فأكون قطعا هناك حجم ولكن الله عز وجل اعلم بها ويمكن يعني مع تدبر الامر يعني قد تتكلم بعض العلماء في امر الحكمه وان يعني, يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني اراد ان يعلم البشر يعني التبرر ذات الله الله ولكن انا ارى ان فيها تكلف الله عز وجل اعلم بحكمته لان هناك حكمه بالقطع شك كان عرشه على الماء هناك ماء الفوق السماء فوق السماء التابعه العرش على سمعته حديثا عن ما يتصلم أن أدنى الجنة من ذلك من له مثل دنيا عشر مطار حديث صحيح ثابت صحيح سمعته ما تصلم من مثلها من حيث المساح في سورة الحجرة قالت على إننا نحن ندلنا الذكرى وإننا له الأحافة ولقد جعلنا في السماء برودة معنا الجمعة هنا الواحد معامل من نفسه ويسأل المثل من مثلها من حيث المساحة ومن حيث كل نعين فيه له مثل الدنيا وعشر المحطيع من حيث كل شيء في الدنيا كان واما انا وراحله التي راجلت قالوا نسموها الالهه دون العظمه دون العظمه اللي هو الواحد المؤثر فينا عدم نزع الالف والله في اسم الله ليس دليلا قطعا على انه غير مشتق قد أتمت ذلك أنه مستقف هذا كافي وكونه كافر الاجتماع فيه في ذلك يقول لا ذلك يمكن أن نشعشن عند النداء لأنه صار كذلك علما على بات رب سبحانه وتعالى فلا يلدم من ذلك أنه لا أستقلنا قلنا هو لألخذ فتردد الكلمة على أصدها فهو إله سبحانه وتعالى وهو الذي باستمع إله فعصد الكلمة إله وقد وردت مجرمها فالصحيح أنه مشتق فكونوها لا تخذك مجدري أكير على ذلك لأن ذلك أصبح علم على بيت الرب لأنه الكفر على ذلك قلت أن من قال بضعف الحديث تلقات الهم بالقبول فهو ضال لأنه رضي ما فقط مذهبي ولو بطبيث الحديث قال من قدم هذه الواحدة أن قاموا نخرجون النار ولما عمروا خيرا قطش هذا نقول أنه كدع وطبعا ما وضعفشه بحدها أولا هذا الكلام فعلا هو بالعب وما قدم سبعا قد ديه الشخص يعيني حتى قام عليه الحديث لكن الانكار حديث طبعا جميع عمله خير مطلق بيغير عمل عليه ولا خير يقدمه لا لم يقرا احد اهل العلم متفق عليها الروايه دي مش بس روايه جميع عمله خير مطلق هناك هؤلاء وتقوى الرحمن دخلوا الجنه بغير عمل عليه ولا خير يقدمه فمس فتل دليل بداء عدم قلوب قصة الموحدين من النار رواية الموحدة أو عدم تكفير ترجمة العمل كما تقول قائل واحد إنه دي رواية بسكة لرواية صحية متفق عليها لا تتكلم عليها أحد والبالتالي في هذا الأمر فعلا للعضالات انتاروا بذلك الزعم انها شاذ ما الذي كان ولا لم يذاهروا يحتجون بهذا الحديث من غير استدراك عليه مش هو ده العذر في استدراكوه ولا حد منهم قال ان في مثل او مثلا غير غير طه هو اللي زاد روايه لغير عمل عليهم ولا خير قدموه كلام منكر وبعدين ده من ايام التعارض انت انس وجابر رضي الله عنهما في حقيقه يحتجوا بهذه الاحاديث على الشمال وهم بيذكروا للرد على من كثر اصوات المؤيدين يا ابوها مخصوص كده فكيف يرون غيرك تعلم هذا الكلام يعني كانوا بيد عن طريقه هل من قال شفيني يا بدوي يكفر ولا ولا بجد طب لازم بعض أن الناس تؤمن ان ان شاطر الله ما يعرف معلومه قديم بالطب انا اقول ان ذلك لابد من حجه فيه وانه اذا كان جاهلا يعذر بجله فيه لانه انما يقول ذلك لتريد الشفاعه والوساطه ويقول شفيني جاي جاي اساله مرافقه كك بالجنه انا عايز الكلام ده موشاهره الصوفيه يقولوا طب ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيسال مرافقه المرافقه بالجنه بيسالوا الجنه كده اساله كالجنه مش منه يعني ان هو يكون له ايه مرشدا الى الطريق او شفيعا لديه عند الله ان ايه ان يكون له في الجنه او ما بيقولش ما هو يا ان هو شفيع يا بدوي دي ان البدوي مستقلا عن الله عز وجل اللي بيقولها عن بين ووساطه ومحتاج الى البياض بعض من يصلي في مسجد القبور يفتدي بوت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الجوار على ادعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبره خارج المسجد وانما هناك ضروره تستدعي المسجد فوسعوا من حول القبر وبنى حول القبر جدرانا واسعه ابعدت الناس عن القبر فصار صار هذا الامر في حكم خارج المسجد وهذا مستثنى يعني لأنه لا يمكن نقل قبر مجلس القبر مجلس ولا يمكن نقل مجلس والحاجة إلى التوزيع قائمة مع أن أولى أن يخرج القبر مجلس ويرد إلى ما كان عنه جهد مجلس ويوضع مقاولي من جهد لكن المسألة كما ذكرنا أن انتقاد القبر مجلس بما يكون لمندقة لا لمن يصلي في المقصود عميلا وهو القبر المحدد الجدران لكن لما بنوا الجدران أصبح هذا حكم خارجي والجدران شرطه على بير وتقوم نحط جدران على قبر غير لا ليس هناك اي مكان ان ممكن ان ننقل احد الايه يا القبر يا المذبح اي يوم اصبح كان قبر ولا ايه يغير لكن انا لا يمكن ان انقل ذلك من قبر غريب خالص صفه الجنب لله لا هذا ليس من الصفات لا. انما قوله تبارك وتعالى ان تكون نفس لا احد رضي على ما فقدت في ذنب الله لم يقل احد من اهل العلم ان ذلك مختلف انما هذه اضافه بمعنى حق الله حتى جل في جلاله سبحانه وتعالى وليس اننا نذنب فقد جاء لم يرد هذا في كتاب ولا سنه من كلام الامام احمد رحمه الله هو ورد بعض الناس هو جنب الله لكن ما تحدث من الثلاث قال هذا المختلف من كتاب السنه اللي فاهم ايه ترى بالام الكلام ان دي عائق المجال الصفه الممدوده بياتي الملازمه بس الظاهر يدل على عدم التشبيه لكن الملازمه بين يعني احباس الكلمه وبين ان هذا يلزم من التشبيه وبيقول يلزم من اخذ الرياض التشبيه انا ماشي ليه هذه الملازمه لا ما يلزمش الاثبات بجد بي. التشبيه بل الظاهر يدل على على عدم العلاقه بيقول و بيقولوا انه يلزم من احباس الاغراء المشابه او التمثيل, التمثيل فقول لا, لا انا انفي هذا التنازع من العبد مفيش ملزمه انا اثبت يد تاريخ الاله لا لا تثبت يد المخلوق بل الظاهر عدم الشبهه لانه نضيف الى الله بالتاكيد يختلف عن مختلفه ده مستواى مستواى كان بتقول استثناء شكل لتناول نفس الموضوع هل حملت العرش او احد ادى تنضمون الى الله قبل يوم القيامه هناك حديث ان يوم تمام او اول يوم نظرت فيه عين الى الله عز وجل هل يرجل عن معين من الشيء قول جانب و سبحانه لعنه الله لعن الكافر المعين جائز و كرة وهو أصلا على مذهبه و على مذهب عامة أهل الإذن في حموله في أن جانب قتل مرتبطا مذنبيقا الفرق بين تحسين الدين الوصول و فروع عند شهد الثانية معنى و عند المعتزلة عند المعتزلة وصول الفروع عندهم المخالف فيها كافش والوصول الخالف فيها كافش والفروع يقول فك لا يوجد فرق فيها المخالف وأما عند شأن الثاني تأميها فهو تقسيم استلاح من أحد الأبونا عليه الحكم وإنما هو جريان على أن كلمة الأصول معناها مثال الأتقاض ومسالة أفضل مساء العمل هو بيش خلق عنده بين الاثنين في الإلكان فهو بات غيان لما اختلح عليه أبو زمانه ومن بعده ومن قبله فيبين لهم أن أصول الدين وفرؤانها قد ديانها الرسولي يعني العقيدة والعمل ديانها الرسولي هذا الحديث أن حل أسود ملد العبد من اللبن وصدرته جنوب الأرض